انا الطفله اليتيمه اللي هضمن البي انا لما شفت بالطيف ابويا احسيه يا عين فرحت لما شفت بالطيف ابويا يا عين ومن صحيت تدرون شفت بالعين يا ريت تضل عمي عيوني والله يا ريت تضل عمي عيوني ولا راس حسين يراوني يا حسين يا حسين يا ها يا حسين جاب وجاب والمذبوح جاباو بالطش التراش الولي مذبوح ضموية على صدر بالدمع والنوح بعد لحظات لني لني والله ميت بلا روح بعد لحظات لني ميت بلا روح يا ظيمي حالي الموت أهون من فقد الوال يا ناس انحنيت علي أصب المدمع بنحر والله انحنيت علي أصب المدمع بنحر انحنيت وياي أمي فاطمة الزهرة وياها خذتني ورحت بالحسرة راحا نروح الزهرة وروحي للبار وراوت جروحي منهاي منهاي وحق الرسام للإسلام منهاي حرق قلبي لهي بالنوح من هاي من هاي شف الطفل ونشد الدمع عم من هاي جاوبني اي والله جاوبني جاوبني الدمع هذه رقيا يا جاوبني الدمع هذه رقيا يتيم يتيم يتيم متى حزن زماع عن الهام يتيم ومتى اهلع على الصبر قلبي يتيم غير عادي الطفل يتيمه يتيمه يتيم على راس حسين وافتها المنيه يا, يا على راس حسين وافتها يا, يا, يا, يا, يا, يا